Hamiin, tasil al-kitab min Allahil Azizil Alim. Gafir adzab, wa qabil al-taubi shadiil al-qabid al-taulil. La ilaaha illahu, la ilaaha illahu, wa ilaihi al-masid. Ma yujadil fi. آيات الله إلا الذين كفروا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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا مت نثنين وأحييت نثنين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خوج من سبيل. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوه فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب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 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْفُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِم كانواهم أشد منهم قوته وآثار في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتين مرسلاه بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب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 عاهوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع رباه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض فساد وقال موسى إما ربي وربكم وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجلا مؤمنا من ألف رعون يقتوم إيمانه أتقتلون رجلا فتقتلون رجلا أي يقول ربي الله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 ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فلا زلتم فما زلتم في شك مما جاءكم به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 كذلك يقبل الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطّلع إلى إله موسى. وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباد وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاعا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَاآكَ يَدُخِلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغِيرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِي مَا لِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إلَى النَّارِ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 إن الله بصير بالعباد فوَفَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِآلِفِ رَعْنَسُ الْعَذَابِ الْنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُو وعشية ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلَّنَا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَنتُمْ مُجْنُونٌ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلُّ فِيهَا ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أَوَلَمْ تَكُتَ أَتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَا قَالُوا فَادُعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِنَّ في ظلال انا لنا نصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الد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 قليلاً تتدكون إن الساعة لآتية لا آتية إلا قريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم مدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم إنما داخلين، وقال ربكم دعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Allah الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله الا هو لا اله الا فَأَنَّا تُؤَفَّكُونَ كَذَلِكَ يُؤَفَّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الْطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ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 ثمّ يخرجكم طفلاً ثمّ لتبلغوا أشدكم ثمّ لتبلغوا أشدكم ثمّ لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له فإنما يقول له كُوِّفَ يَكُوِّفُ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون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 124-قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين 125-ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 126-دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 127 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ فَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أي يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر 122-الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون 123-الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 124-ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون 125-ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون 126 يُرِيكُم آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا, وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون